تحية من عند الله مباركة وطيبة، كذلك يبين الله لكم لايات لعلكم تعقلون. إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه